مقدميك لوصولي الى علوم الحديث بيانك ذات اساس يكون تعني على علوم الحديث اوزع منك مجموعي و بشرني اولتا دو تصورات جهان و به شکلی افکان جزئيات وكلياتي لقرانه بانه ينبغي ان يكون لك ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان eh itoh ayya jana jana durusave tu tasir na raka chash asaka bazek la jahan dini alquran na bayan nak نظر aya us tanbat ki لروی زن سرعت اجر و کمتری اجتهادی کنیم که اساس ابو وزن و در نتیجه کار اساسشش لغو و آن کمانی نو آرام شکل ازمل ایمانا بی تحفظی پیانه فارم أساسات تواوي مسائل بنشيل القرآن القرانه بيان دو وهديه مش يعني اخلاقي او قسمته تحولات الزمان والمكان والظروف تاثير يعني وفي وقتك وفي مشك بالافاض اروع ده تفصيل خصوصا بيان دو مثلا مسائل الحج روج و ترس صلاحة ومشتاني في العالم قليلة وأما أو بشك حولات الزمان ومكان ظروف شرائطي نفسي واجتماعي اقباطي لتكيه وتأثيري كيه أو جزئيات متحولي لقرآن بيانا. ان اذهب و انا هكتب القران سافين و بوك صار هكتب ليش كاتب واقرؤ بو تلقي وبشر أصول زواجك يكريش. معرفي كريان كأجل رعايتي أو أصول زواجك كريلا وقوانين كلية. أحكام موردين ياسجو الزمن ومكان والوقت أكيد استنباط كريش. هذا نتيجة. هرشيك وا لازم أبو البشر. كشيء لم القرآن. و اختيك قائم تعال اعمق رانا بمشفوع بدايته وحيك ابو تيرملي بشي جان بينيكي اواك وحي بو بك بيك مزيات تبغيكا ايمانك يدرسك على افراد برله هر کس خوی پی درست. داشی احكام جزئی که هر کام دوختی خویا، آوجورا و نازلویی قبلی اکا و خلقش در کی اکنون اتشاری تضمی دوباره و غیر اول کسی که بد کت او احكام. و حوالي كلي وصولي كلي لأحكامك شون جزئياتي استخراجي لوانا ارتباطي تم ظروف شرائتها أو مكلفك رؤى والجار لو ظروف شرائتي خاصة زماني هو أحكامك استنباتك هو فسانك عمادي عن و لو ظروف شرائطها او نحن عمل إستنباكي تطبيقك كهم لو وقتها تطبيق بدأم قواعدة كلية وهم سرمشه روشك داني بأعين ذي بشريتك بشجارك بتواني او قواعد وقواهين كلية تطبيقك درنت نتيجة مجموعة أمانات سرمشقي إمامتي أغمالي خواه و شاقرداني الدستر وردي أول سورة في نتيجة پوی ولتوای پوی شاګردان د اسفروړدی متصرف وګنور مختاجای او مسائله کله زمینی جهانبینی arras و د سورتي خصلت او ځان له پوی اناند پرېرن ک نمونه تعاملین شان به واینده ک بشر او به نشو جهانبینی شته وغير واقعي وإستطاحي إدعاد استيو اد اد خياليني وشتاكنيا كان يكريت حقوقي في البخشرة أو جارك او بوضع مجسمي أو جهنبيني أو مسائل بين الشيء الأحكام مجودة في بروانين أو شتانه أكرياء فردي خوي وتنهاي تطبيق يعني كان فردي هي تطبيق الكردني لوانا هو السرمشق بو شون چون اگر چي لا امامت ماصوم لهو وجارجر خطا اجتهادي مثلا رو اما فورا وحي تصرف يا كدوا سرمش قوا تصخف شده وترتيب شده بولا اما ولا اختيارا قراريا كتو قراريك او بشش لاحسان ك فردي نبو او بقد لمسائل سياسيه واقتصاديه اجتماعيه خوي جمعي صادقين اولين مهاجرين وانصار دون شرمش شرمش في تفقيع و امامتي جمعي أو أول أميشية عرضة كتب ترزي تطبيقي أو أحسام جمعية عرضة فس من ترتيبة جك بو بشر كتابي خواه قرآن ماوه دو سنت كعبارة ل كيفيه التطبيق بسورتي عملي درها وردني كتاب لبشي فرديا زندقي فرديتي في فا لبشي خانواتي جا خوي خويو خانواتي ولبشي جمعيا زندقي خويو سابقيني اولين مهاجرين لمهاجرين انصار فوق سمتيكا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 الزندجية فردي خوي ولو كإمكان يكفر بتطبيق كري الزندجية جماعي يا إذا محدودي يا قبل المحدودي جامعي خانوادا يا كري لما صدر في جامعة زندجية جماعي إجماعي خوي صادقين أول كم ترتيبه لوش تانا فردي ولو كخوي أنجمي ده لأحكام و تقريري كريان لسري فهمتعاد سكوتي كرياء لسري تثبيتي قئيتي كرياء و يعني الخطائق و إذا أصلاح كرياء أو قسمة ما هو وزنكي فردي خويد أو تحذيبه تقريرا ما هو ويتسر و لو شتانا قصروا في كامل قوي جلوقيب لا أو يشاك لزم نجيب جمع أيجماعة قوي وسابقيني أولين كغيري قوي كسيك ترنيك لزم نجيب فردية وأنواني السر كامل قبل كريهش كاملة صحابة ناكري مسائل لزم نجيب فردية مفان بجيك إمامه إني لا أقبل. أولاً لدينا الجمع أكثر سر مشكلة. أما خوي لبش مسائل فردية. خرس بس يفردكش سر مشكو إمامه. حسب دشاريات الدوالي أو أسره بره داعية. يك لازمة أم كتاب بقي هرزي تطبيقي أوي كفردية اويش كفندي اا خدمي تطبيقي للجانب الجامريكي واويشك الجمعيه للجانب لجانبي اولمين للمهاجرين والانصار تطبيقي اويش اجماعي تطبيقي او جاره غوشكه سرمشكه بوما جاراني باش و تعبیر و به هدایتی بشر ا خوا لازمه و سرغشت زندیش لازمه که او ک دیخوا لو مجسد بووے مجسد بووے کا پسو که وا فعل و امال جلی کلیتا لک فرجت کو مشد کنه جنمات إن كان يعمل بك الرسول الواقع إذا فس التعبيرات الرأت عن بجنك وهدايتي وشر دو كتاب لازم مثل كتب قرآن أو مجموعة أو مصحفة مثل كتابه عبارة للزندهي يومي خالب الشفردية زنجي خان وادي قيو وجه وزنجي جماعي سابقين أو أولين زنجي جماعي جماعيا. يعني القرآن كا جاء والسورة زنج وسورة أم عائشة كان خلقه القرآن على إنسان. معرفي كذا أخلق فيك ما او شيوخ ثانيا يعني إجابة القرآن كوتير أو يعني يقول طبعا كان جسدا فرد من جانب لو إشاك جمع زين فيه الجمع أي خوي سابق لازمه بشریت و هدایت آم دوشته لی اختیاره بید رحمتی خواهی متعال افتوزای اولا که هم اختیاره محفوظه و هدایتی بشه و هم اوشه و تطبیقیشه لحده که محفوظ بید که بشریت بتوانه بید که سرمشق بول جاری تطبیق کرده اما تفريق لو شلونوا لمجوني الزمنيه ام دومينا لازمه اما هيك شلون المفاضله بين تبرياع شلون دول وفي صادفين اولين الزمنيه الجنائيه شلون وفي الخانواديه الزمنيه فرد وفي الخانواديه الزمنيه مسائل الفريبو قيره و القرآن عظيم مسائله كانا ذيرو أدا و القرآن عظيم مسائله استنعل فري هو سر او شمكين الرحمن معي دعوة القرآن وجودها ودعوة غير القرآن انتظر بيات التابعين او القرآن الله سر مشبول او كان مهم للسنة او تصريحان القرآن عمين ورقودك خواطر بیا و که خواهلات کرینه. روایتی فردی دو فردی که این فرد می‌گین و مسائلی که نکانو نسلتانی کرده مثلاً چون می‌اشکردن و فرق علاو مسائل. باقیش که اونه تفصیلاتو بیان جزئیاتی مسائل اى فكره كلا استاذي داري على المتعاقدي لمتمم وفقه بلا نفس لمختلفاتنا ك... لحد وسوتانا ويانا اا انك قلتن وجورك يجب بشر هميشه أووا لا أو النقلانة، لم بشيء آخر. إشكالات إقلاع، مسائل كارو ده. طبعاً مجموعة، كلازم نقلو، لازم لي إدرايته. هيك بحانيك و هيك خذيرني خبير جن أم أساساً وقته بو هداية البشر إذا فرز لسه القرآن نقلي مطالبك يتر لازمة خس هرواك اوهي وا لازمة لإمكانات بو نقل دقيق القرآن واجب رعاية وقته اوهيش وا لازمة لأصول الضوابت ولا مقدمات ومقدماته او مسائل الترا اا في كتب الجونه شؤون الرعايه في كتب الاستخدام نكره او نقلات في المتن سواء ذكر اي حديث زوابط هذه المسارات هي أو مسارات للمسارات التي تتمتع بها بها المسارات التي تتمتع بها المسارات التي تتمتع او المسارات التي تتمتع بها المسارات التي تتمتع بها المسارات التي تتمتع المصدى الزواغة القواعدة بحثك على مدى شرائط الناقل الشيء و لباري من هو بحثكات برسياتك لشي درجية قولت بيشان و او او من شونه الفاظي فياس فياس الشيخ في ابن ك كلما كان له قسمت او قلون حديثا جراياتا ورواياتا روايته كان مسدك متنك دقيق حفظ بكري لكن أو حديث صلح حديث دقيق الفاظك حفظ بكري وكفل بدره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 مجملاً آمياتي وإتدازك علم حديث عبارة الزوابطة رعايتي أو زوابطة زامني نقلي دقيقي تفاصيل السنة أو مقتصرة في جاء اللي السلام أتعافي أنك روح مثلا وقت قولي يا فعلك هنا في عمري فاع إمام متطيق هنا في القرآن مجملا أو, سكة أو فردة. الاستجلاء توجهات وبد ونقل أو ونقل أو قولة أو فعل ووختي أعينه ترف إطمئان لبد دقيق أو اجتوى لك يوم الاقتصاد أو اليوتيش أما مجمل شروطك الرائع شبهت لنقل إيش جال تفصيلا أتوانين كلا بكيندوبة شو شروطك بشكرك يا رفي علمي اي من أو او ناقله وبشكرك يا رب التقوى شكرا لك شلون اشتكر تناقياك شلون خدمي اكا ما كثر اداياك شلون اي çünkü ihtimali hesbuki âlem bu iskalı fera verirler nakl-i rivayata ya dakik nızam-i şeyl o sadır bu yani bizane amma amden dakik değildir şevân-ı embat cisbâilû dûn-ı tafâr eğer dakik nızam-i şeyl o sadır bu fele nızam-i ahl-i urf hâl-i nümûyât ve ay يا دقيقة زانية ما أو مخوي. روسيا حتى شديعة شو بقالا مكة ديني كيف تتكير لزميني علمية هم لزميني تقوى يتبقى علم عام ترى أو علم عام ترى ولكن يجب ان يكون هناك اداء للتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم خلاف والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم مراد والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم في من شروط شان حوالي افراد ناقلنا شرع يكرهش فيله مستضامين جاري كم جا توي مثلا المسل الوقت مش نفر مدته كفره لقد مناهن او درسنا كم لازم المتواجب منك خصوصا كيا و شاید لذای بینی که گذاری اگر لذت بدن یکی از فرشته‌ها اکسام که دوباره اشاره و ایوان متوجه اون کشی نیو جمله‌ی جمله‌ی شدیم مذهبی نسبتی خاطریده، حالا ام با ایوان روش معاش کردم. دواي خود این ششم اند لما که ایوانی اثر من مطمئنم که اگر اشاره‌یم کرد ایوان متوجه اون في ان الشيء الذي عيش له جلسه كبيره مجددا من لو درطا باثقال السلامه كيوا اغادي تام لباريد اشبهات اشارع اتم شخص كتبه شهد اصلا خلاف المرابين فهمت يالده نقلكه 28 تشونك متوجهي الثانيه هل اكتمال الجنده كالمفهوم هوذا يالنا في حوار ذلك في ترى لب او يا وكيفيه تلقاياك ل لخص الى اخر فهو خلافي مرادتين من العقائل دائما متقيتين فردي شبك ما دام اوى مسائل المترحى شيء قبل ما كنت نقلي حس شخصي او الله بسكر او شخصي علمي بك لو زنيع علمي بك انتنا حب هنا من دقيق حبسك اما مرادتين هزالين ظروفك وشرايتك كتيار صادر ونايز عليك والنتيجه ان عين ودقائق فذكاءك وادائك اا شون ظروف شرايتك الرائت لناك شون ركبتك الثاني من الرائت مراد نقل فالواقع كان نقلنا كسب قبول الكليات استثناءات كبيره اشاراتي شيف شيف متكلم اغراضي نيته وختك كلامي كلي بيسه يعني مركب كشو احتياج يبقى اضافه كني شيش ليش شيش متكلم بلانس عن عقائل الشيء برواه وأن المساعات رزيحه بلحث لك شو القصة شون او جملة مبتنية لسل مبتنية لسلت رزيحه على القصة و فردتين البحث أتال تزجي نفس ولا قذيل إخلاص وأم جورج تانه الدوائر مكة مدتك لو برلم زميلنا بقتي كريم الدوائر وعو كسنة وأعجاف مجملاً قبل البحث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 لانه يجب ان يكون لك فقط ان يكون لك ايضا ان يكون لك الآن ان يكون لك ايضا ان يكون لك نقل ان يكون لك ايضا ان يكون لك ايضا ان يكون لك ايضا ان فجأة رأى شخص أي واحد منكم، فيأي كلامي كما يفهم، أشوف رأيهم يتفقون في عيوبنا في أفكارهم، يا في أم، عندما الرأي غير حقيقة ذلك، أشياء أوها، بس أنا مثلاً عايز نقولي يا بنيا، هفتادك وامدتك طلعني لخدمة جامعنا بو يكن سابقين أولين واي صالحات الورش جار قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ كم الشرح لاقي لبزشته لا إله إلا الله يعني الشيوخ لا إله إلا الله يعني الشيوخ مستلزم الشيوخ شيء شيوخ شيء يعني تربية أي ولكن هذا لا إله ان الله دخل الجنة تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون الله دخل تكون لك ان صوت لك ان تكون لك ان تكون لك لك ان ان أولنا جمع كفرن ذي خينا جالك وغداك أشي كثاني من له خلاص بنتعددات الكلام ذي يكذف الأم قامت يك تالي تالي. ما قبل ما بعد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 كفركني كاتو لا في وجهك كل أول ذاك أول سو جل مزار نفرة كلو كابون بيشت يعني لا أقول لك لما شيء تقوى إياه مثلا القرآن توابي نصمان نانه كفيرا ما دخويا وديو وكيف <تصفيق> لا في أوقات قصيرة أرسلنا كتاب كان كايزر هركز تعملي فايلام في ما نودي أو الصحابية والصحابيش حتماً عدل في سؤال الصحابيش عدولن حتى بررس فكرة لازم يتقوا عنها ذل أمام التقيا أو في مزق. قصية واحدة تجديك في الإشبعني وأسر الخزيك السياسي ومبنان ومساعدين القرآن أوصل السوري التوضاء تبقى بني جامعي إسلامي أكايتن وتبقى البادواد مجموعة يوانين جامعي إسلامي تشكيلة كبعض كان ظاهراً تبقيت في رئيس سورك قصيان تبقي المنافقين هو وحاليا يكون هناك حاله هم بو هو ان يكون هناك حاله من المنافقين هو ان يكون هناك حاله من المنافقين هو ان يكون هناك حاله من المنافقين هو ان يكون هناك جرؤهك للمنافقين ذكرتارك رفرة حازق وبمهارات للمفاق لشاري لا أذاب شاري كلا تعلمهم نحن علمهم حتى رهبرش نايم نأكل إمامش نايم نأكل دواي أودو جرؤ ذكرتارك خاليا معنقة قبل أمري مرتكبي جناحون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 ولكن يجب ان يكون هناك من اجل الحقائق التي يمكن ان يكون هناك افراد من اجل ان الالتحاق ب تبار المؤمنين اغيرنا شنو غناو منافقين ف وقت ثلثا كانوا هو فقطن ف مؤمنين ورونو لا او جمعي جساء قرارا كذلك وغرو هي اخيري غروه الكلان الطريقه الاقامي مؤسسه ديني ومثل يطرا وياس في الشريك الاولها الثمانيه فعل متركن ا کدی اندرکرفت مشافط علی کو امنه دو طبقه کرد جنای اسلامی در معنی تشکیل شد کیسایما دو طبقه معلق عن دادن کرد یعنی چون دوای نهایت موفق سر من عقاب نموسته طبقه کا و اون قصه موفق لا هم كروت مستقل تشفي العالم أو شن تلقيشا منافقا جسي أكثر منافقي أعراب لم نافقي أوانيك مرض على نفاق وأوانيك خذوا ما كم جرراً أنشوا ليشوب أصابع معدومة أميناته سيد تلقيش هذا فيلم مهاد أولين مهادلين وأنصار الذين تبعون بأصانع ك أمام القرآن نفس بنيان أثاث درجيان و إجمال بياريك ظلم هالجران قزيق أساسيص أيش أو سكة تشكيل بوني جامع إسلامي آلم نو تلقاه اقتزأ واقع كفرفرة احتياط وحزل بكريله قد يخسره كسر تو سوچونکه ادیشان هرنا ناسره و بقیش بوگش که خونه هستیان و خه بو کسانی جوانی کنه نه ناسیات و تهملی خور گومونی اوله فنان کز که و امم فزايت الانسان في التفكير يك به عام اقتضائي لذلك اوقات أو كلام زميله تدخل ذكر الصحابي العدل والتواضع يك اوان أو الكبو من خاله قال في درجه بنديانك السابقين اولين من مهاجرين أما خواهي قيامت السابقيني أولين هذ سابقين هذ مهاجرين وأنصار هذ مهاجرين وأنصار تا فتح مكايدا معانا هركز تا وقت هجرتك ونصرتك سابقين لمهاجرين وأنصار أول غير أول احتمالا تا غزوين باتر سابقيني تا وقت هجرتك كلا أنصار أصحابي باي ثانية بقريتو أي عقبة ولا مهاجرين جواني فيك أو وقت مهاجرة يعني داي. فما من سابقين أولين يعني فعليا راضين يعني أمان ينتهز كي يبون عدلا. أستا سابقين يعني سرين أما متبعيين بالإحسان خو دان دعنا بناؤنا الناس. سابقين محصور المشخص من سابقين أولين أما أنا و کار منشته کیتریش آسانی که ایش وسکه اصحابی بر عترضوان ک 1000 سال 500 یا کواله 1000 سال کواله 1500 سال علاوه فردی دا آوانج مشخصه میکه آوانج تزکیه شدند قائم تعالو ک لقده ربیع الله علیم منین ای دوباره تحت تشریع. ها اصحابی بر عترضوان هر فردی کردی همه تزکیه شده. وغالباً لواني شنوى لخزمة بيغماني فهو و وأوصف تكيشان هكي يعني إيتل امانه وعنواني غابي قبولك أما لو لأيتل تصريحك يعني بنعوا بالتشخيص القرآن يكا فلان كسيش هم فالي رازيبو لولا شرتك بيانك أفرم الذين التبعون بأحسان أجر التبع يروي بأحسان هو الأشخاص الرازي ذات شخصك جارينك فلخص أصحاب بيع تربان كبيان ناسي فلندولا شيء تحقيق ذكرك كيف التبعي بأحسان يانا كيف ما تدقيق بالرسى نجب يجي صحاب الصحابي عدل وتواحق من التحقيق لو زمان. أشياء تحقيق ذكره وقت إما تقي أو مشتانك نقل وضمان أشياء محدثين أو غير كذا. تقي هو كان يفترض كذي وأنواني ربيخ أبو لناك. هو ما حكم الدين هنا معاقب للإيفاضان. حسب على أيام فرده النجيم فداء أبو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 خذ همل زمينع المكان حقه تحقيق كري، وحمل زمينة قويا حقه، حقه من ذكر تحقيق لا كلهم عدود للتقوى ووقت الانسان مراجعاتا بكتبتان مسألة يقفر مؤسف او اني يعيش انا ستا ما هي رواية قولة على فردة كيجبين صحابي يجري مثلا اخبار ان فلان عن فلان عن فلان عن ناوية فيها اوه مثلا عن تنين فردة كسبنا اوه قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله جاء حديث يرويه هذا اجى ما الصحابي صحابي سمعته كانوا اجي سمعته واس الصحابه الصحابيه عدله حسب نسب ما هنا هذه روايته هنا م. مسرحك مثلاً سبحانك وجودك نبيها أيش هذا سكين؟ تو قولي السمعة وقيشون لا قبولك في عدل تو قبولك عدل دولة. عشان وقتك السمعة تقبلك لحالك توجي شنو تسمع توج بس عدله يعني بس صحابي و بس عدله بس تسمع توج شو القبول لما كوزاني عدلت لا يا ما كوزني سمعت توجي عدله عمل دوريك لا ما فرحه طالما بنو الإصاباء قال إنسان تماشى شخص صحابي لم يرو إلا حديثا واحدا حديث فريش تماشى هذا وتوسي سمعت رسول الله خوی اثباتی صحابی بودن خوی کافر فرد خوی بچه من صحابی خوی بچه سمعتو آمکی بود. پشیش تحقيه کری عدل بودن لای سر سابت بیک تحقيق نبود جوابت سمعتو را قبول کرد. آو اشکال اساسی هست. جام من شیء آمیش هر وقت تم قضیه کسبیاسب و آمیش آمکه وقتی یهود و دوای جس جنگ ده حمله صحابه اکتفا گشت یعنی ان متهمات فسگر چند نفر ایک عالی جو چند نفر تو فاند را که گوامیش افسره قال یعنی نظر ولی حمله گشت یا نکرد عنوانی مضاف بو أثير بدون شعائر فئران وقت كاب يهودي الإسلام وذوي بتراعي في أوان الشعر يعني كبعن هجومه ولا أهل السنة لنداول موقف الدفاع حسن أما بين بومة درجاي أم هجوم البسنه أما صحابي حق تعرض الموت لقد كانت هذه المساله التي تتمكن من المساله التي تتمكن من المساله التي تتمكن من المساله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 مبرو الرئيسيات يهودية مسيحية هل سيدخل مخابيك؟ كثيك متابعي سابقين أول النبو رضي الله خالد أسناء كوي الجنة التوابع كثيك أصحاب بيعة الرضان أما غير أصحاب باعة الربوان كما شاء ما كم ذاين شاني متبع وشاني متبعني أغل متبعي أوانا بإحسان فهو أميش أكبت بالوعدين أغل متبعني يا هل يخسرني يا هس مقدارك ومقدارني لو جاري أغل نقلك رزبو تحقيقيه كمتبعني يا اتباعك الزعيفة جورك أغل نقل لك دروسنا بجوارك نقل لك دروسنا بخسكتك إنه خاص جنه إن خراب بو لك روشن بو روشنك كأعم شخص من المتبعه خط من المتبعه برحام مسلمانه ومسلمانه بجوارك اذا تواهر زد زد أو, او رفيقي ايوان مايكا جنبا ابو بكر و عمره رفيقي خوت عنا ايوان او يشهر مقالا مقالا سابدنا وكا ليه نسر وشي سابقيني اوالي فنز رفيقي خوت عنا ويوان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 لا عني شعر بسم، بلام زيادة لي عنك. شو الأجرات اللي وقت دفاعك على فلان فرد وافريك شبهات على دوليا، هرواش؟ هرب لو حد يشاد دفاعك على أبو بكر الصديق؟ أبي الجولات فيك عشان أبو بكر شو تلوق أويدر؟ طالما كمان جان كذا والتميز جان بعندك، تأوي جراتي نأكل. هل وقت حماق فلا سابقني أولي؟ أعتقد أن القرآن عذاب وهو وقت قصبه تبويع في اعتبار الصحابه او رفيق في قتاله مشكله بالامن اثابته اوعيه كابو زيد رسول الله او راه رسول الله المؤمنين. انا دوایا خوزه نگرای بیاستن او، اما باش و بر حالی که کس حکی نیست، به هر کسی گواهی قابلی خواهد دید. طبعا مشکل وسکه امیانه که اساسی علم قرآنی حدیث و اساسی ورقتی سنت، که انسفرد و یا آوری اشیا درنتاج وینی پندرد سبینه کرد، و چنان مقبول القول ومقبول الفعل وحد شيء رواية كل شيء ليش ك لاجرا إنسان متزوج في إشكالات أساسية على حاله فسأقول لسر عمل متره كما روات فرا محدودة من دلائ أو أو إن شاء إشارة لكم كأم حزية كل من رآه رسول الله أو رأى رسول الله مؤمنا أو الصحابية ليش دليلك إن عقلنا نقليل عقلي عقليلك عقلي الصحبة ولحظتك لحظاتنا إلى الصحبة أو الصفة ذكين أصحابي الشافعي أصحابي الشافعي غير الشافعي الشافعي اصحابي شافوا اي افراد مخصوصين كصالحا لخدمتي يا ابو الاثناء اي شاف اي فكي استشاف اي شاف اصحابي كانوا وخوي اوان جامعه يعني دارت امانه كنز فلورشه كنز ومكان حكومتي يعني يا قابط انا عقله كلمه صحبه اقتضاع البولي زماني اقتولاني على نقل ايش نية ايش دليل ايش نية او قرآن او درجة بان ديانا و ايلا حادث ايشا مسألة ارجن فرمي الله الله في اصحابي اما دليل حر اوزد دي اوزاك غريك انا اسباتيو كان كون كون مجيه فرموه الله الله في اصحابي انها روانوان زماني قويا مثلاً خالد بن وليد لتك عبد الرحمن بن عبد الرحمن الرحيم في الاجتماعي أفرمي الله الله في أصحابه يعني خالد لتك أصحابه من أوزانة شون بذكارك يعني عبد الرحمن أصحابه خالد شون متأخر مثل الله عنه لصالي حفظي إجريا لصالي حفظي إجريا ثم هرأى أمجورة حديثانك نقيانك خواهي كاملاً أكسي أو أبياني چون اگر اثر میں ازیت اصحاب مکان بھی ہے اثر نہ هو مؤمن اما امان امتیاز ریاست کے اصحاب, أصحاب أمان أمان مثلا احد دلائل خاصی افتادے کا تعلیمی و أم... أما تلابوا إستعوتهم قبول أتاك جاء هركز مؤمن بيت ومدفايدين نعلم بي صحابي وكي صحابي نفس وفي تهدي السنة كش محدودية بأفراد قائل من كل من رأه أو رأى رسول الله مؤمنين أو صحابين حتى تقريبا مسائل السياسي اقتضاء أمريكا او متلبة دوني يتذل هين حصیلات کردن در مسکن سکلاط لورژی و غرقس به جمهد تهم بکری کتود دشمنی صحابیت و آمانه جویی در روزگار آم رایی آب رایی جنگری یا رایی باقی لامیالیار کس اول شیتر اول نجیوین فلز خفه بود. ها باقی الشيء أولاً برة الفكرة أما خوي شتى كفرة مهمة لم زمان للروح في تربو و أما استا حتى الإنسان أمانة مترحّلة فرجا شاف خلا خلاس عاد خلق من خروج الذين بنت صريح صريح القرآن أو أبو سائل طبقات أو أنا كنا ن نن وغيري أو هم في